بسم الله الرحمن الرحيم الله فصل يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل الاخبار والكلام ينقسم إلى قسمين قسم الأول أن يكون خبرا وهو ما يدخله الصدق والكذب كما سيأتي والقسم الثاني ان يكون الكلام انشاءا وهو ما لا يدخل في الصدق والكذب مثل الدعاء كقولك يا رب اغفر لي مثل التمني مثل ليتني عالم وهكذا, وهكذا والاصوليون يتحدثون عن الاخبار لأن الخبر ينقسم إلى قسمين إما أن يكون في القرآن العظيم وإما أن يكون في السنة النبوية والقرآن الكريم والسنة ينظر اليها من ناحيه ما فيها وتزيد السنه ينظر فيها الى السند اما كتاب الله عز وجل فهو متواتر لا يمكن يتخلله خطأ في النقل وعلماء الوصول يتكلمون عن الأخبار لأن قواعدهم يأخذونها من الكتاب والسنة لذلك قال فأما الأخبار فالخبر أي أن الأخبار جمع خبر والخبر ما يحتمل الصدق والكذب فكل كلام تسمعه يمكن أن يكون صحيحا أو غير صحيح فهو خبر مثل لو قال لك شخص مات زيد تقول قد يكون كلامه غير صحيح فهذا خبر ولو قال لك شخص تعال كل هنا ليس خبرا فلا يحتمله الصدق والكذب وإنما يأمرك بالأكل كل واشرب وهكذا ثم قال والخبر ينقسم إلى قسمين إلى أحد ومتواتر ولا والأحد سيأتي بإذن الله والمتواتر سيأتي تعريفه. ثم قال: والمتواتر ما يفيد العلم، ما يفيد العمل، والعلم ايضا والمصنف رحمه الله سار في هذا على طريقة أهل الكلام، وهو التفريق بين الأحد والمتواتر. لذلك قال ما يوجب العلم. وإلا فالأصل أنه لا فرق فيما وصل إلينا من النصوص سواء بالأحاد أو التواتر إن المقصود الصحة فقط وإنما يقسمون النصوص إلى أحاد وتواتر لزعمهم رد كثير من نصوص الصفات والتواتر أكثر من الأحد عند أهل السنة يؤخذ بالتواتر وما صح من الأحد ثم ذلك عرف المتواتر وعرفه وضع في تعريفاته أربعة شروط فإن توفرت هذه الشروط الأربعة في خبر فهو متواتر الشرط الأول إليه بقوله أن يروي جماعة أي أن يروي الخبر جماعة واختلف في عدد الجماعة منهم من قال 12 رجلا ومنهم من قال 40 رجلا ومنهم من قال 100 رجل وهكذا وقال شيخ الإسلام إن المتواتر ليس له حد في العدد بينما يختلف ب... بثقة الناقلين وبكثرتهم والشرط الثاني قال لا يقع التواطر أي لا يمكن أن يقع الاتفاق من هؤلاء الجماعة المتفرقة على الكذب والشرط الثالث أن يكون في كل طبقة الجماعة الذين لا يمكن تواطئهم على الكذب من أول السند إلى آخره لذلك قال من مثلهم يعني الطبقه الأولى إلى ان انتهي الخبر عن المخبر به أي المخبر به من المحسوس أو المشاهد أو الملموس وغير ذلك من الحواس الخمس والشرط الرابع ان يكون هذا النقل ثابتا باحدى الحواس الخمس ذلك قال وهو في الاصل ان يكون عن مشاهده برؤيه او سماع وكذلك أو ذوق أو لمس أو شم مثال ذلك لو قال شخص لو قال جماعة شاهدنا رجلا مقتولا وتواتر العدد فيكون متواترا وكذلك لو قالوا سمعنا رجلا كافرا دخل في الإسلام اسمه فلان وتنوع وتعدد الناقلون أو شم مثل لو قال جمع متفرقون شممنا رائحة زكية وهكذا قال لا عن اجتهاد يعني التواتر فقط خاص بالحواس الخمس، أما العقل فلا مدخل فيه في التواتر، فالاجتهاد لا ينظر فيه. قال أو إخبار، كذلك التواتر لا يكون بالإخبار وإنما بإحدى الحواس الخمس. لو قال شخص أخبرني فلان بكذا وهو لم يشاهده أو لم يسمعه يكون الخبر متواترا ومثال متواتر من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب عليهم عليه متعمدا فليتبوأ مقاده من النار ومثال متواتر من الواقع مثلا قاره استراليا نعلم علما يقينيا بوجود هذه القاره لكثره الناقلين لها والسامعين هذا يقول سمعته عن قاره آسيا والاخر يقول رايتها وهكذا فنحن نوقن بتلك القاره ولو لم نشاهدها والله اعلم صلى الله عليه وسلم حمد.